الخلق خلقك والعباد عبادك نوحدك ونمجدك ونثني عليك ثناء يليق بجلالك وعظيم سلطانك ومتتالي آلائك ووافر نعمك وجزيل إحسانك ونقر لك بالعبودية والتسليم والانقياد الكامل والتام لك ربنا وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين سيد المرسلين وحبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله القرآن منار المهتدين ونبراس المتقين وروضة الصالحين حجة الله على العالمين الطريق القويم للسالكين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بين المعالم واضح الحلال محكم الآي متقن الألفاظ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا هذا القرآن نوع الله فيه الدلالات وعدد فيه الأساليب تيسيرا للهداية وتقريبا للمعاني وتسهيلا للفهم فتارة يقص القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وتارة بالقوارع والزواجر وتارة بالبشارات وتارة بالخطاب المباشر المحكم يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب وإن من هذه الدلالات محل حديثنا في جمعتنا هذه الأمثال في القرآن الكريم والمثل ما حكى الواقع وجسد المعنى وإن للناس أمثال كثيرة بعضها حق وبعضها يحتاج إلى تمحيص من أمثال قول القائلين أبعد عن الشر وغنيلهم والشر يبعد عنه ولكن لا يغنى له ولكنه يطلق مثلا وأمثل كثيرة تحكي واقع استفادها الناس من خلال التجارب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 الآية في صورة النحل فلا تضربوا لله الأمثال لأن الله عز وجل يضرب للعباد أمثالا في القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وإن المثل ما كان على هيئة تتبع فيقال فلان مثالي وفلان المثل الأعلى بالنسبة لنا والتمثيل يعني المحاكاة والمثال والمماثلة تعني المشابهة والمحاكاة وفي القرآن أمثال يريد الله أن يلفت إليها العقول وإنها أمثال أودع الله فيها سرة فهي أمثال تصلح للبشرية إلى يوم القيامة أمثال كثيرة جدا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ودائما الأمثال تكون من المشاهدات للعيان ويراد منها زيادة الإيمان أنت ترى أمور بعينك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة هذه مشاهدة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ومن تلك الأمثال الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء وهذا مشاهد فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فمما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت هذا مشاهد للناس كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا إن التقلب الذي يحصل في النبات من الإخدرار والنذرة ثم من التحول إلى هشيم وحصات هذا الدنيا هذه الدنيا تبدو في أولها مشرقة متعلقة وواضحة وجميلة وجاذبة ولكن مع مرور الأيام تحصل التحولات والتقلبات الكثيرة وضرب الله مثلا لأنبياء ورسل وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وبالعموم إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ومن تلك الأمثال أن الله ضرب الأمثال بالحشرات يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمصلوب للدلالة على أن البشر لا يملكون في ملكوت الله ولا في ملكه شيئا وأن الأمر كله بيد الله في قبضته وهو القاهر فوق عباده يصرف الأمور ويدبر الأشياء والعباد إليه فقراء إنسهم وجنهم والأنبياء يرجعون إليه ويسألونه دوما وإن المثل الذي أود أن أقف عنده وقفة تأمل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياءه كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون صرف الله انظر إلى هذه الأمثال المختلفة في الحياة في التعاطي مع الأمور في كل المسائل يضرب الله أمثالا للعباد ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وأو كان الإنسان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 الحمد لله رب العالمين، وإن هذا من الأمثال المشاهدة رجل يخدم أكثر من جهة وأكثر من شخص، الأمزج متباينة والطلبات مختلفة والأوقات متداخلة، فإنه سوف يعاني معانة شديدة، وكذلك من صرف قلبه ومن جعل فكره وإرادته لغير الله جل جلاله في علاه. لن يكون إلا كمثل العبد الذي فيه شركاء متشاكسون أما الذي يعبد الله وحده فلا هم له ولا قلق عنده ولا تشتت في الأفكار ولا ضياع في المفاهيم ولا غياب للأهداف أهدافه محددة إنه يريد رب العالمين ولذلك لا يلتفت إلى دنيا الناس يمنة ولا يسرة ولذلك مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياءه كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وضرب الله المثل بالعنكبوت لحقارته ولضعفه ثانيا العنكبوت موجود ومشاهد ليقل شخص لم أرى عنكبوتا في يوم من الأيام ولم أرى نسجا ثم أن العنكبوت خيالي جدا ينسج نسجا هو من أضعف النس لا يقيم من حر ولا يقيم من برد وتأتيه الريح والمكانس تأخذه وتزيله وكثير من الناس يبني مواقفه ويبني مفاهيمه ويبني دينه ويبني عقيدته على هذه الأمور الواهية والعنكبوت بالرغم من أن بيته ضعيف غير أن العنكبوت فيه من الفوائد الطبية ما أن بعض أنواع العنكبوت تعالج اضطرابات القلب وفيها علاج ودواء لهذه الاضطرابات بيت العنكبوت ضعيف من ناحية المبنى فهو ضعيف جدا ومن ناحية المعنى ضعيف من حيث البناء المادي ومن حيث البناء القيم والأخلاقي وأمريكا حضارتها بيت عنكبوت. ضعيف من حيث البناء القيم والأخلاقي تظهر للناس أنها قوية فتأتيها النواكي النكبات وتمر عليها الحوادث والأزمات فتتجل فيتجلى بيت العنكبوت على حقيقته بيت العنكبوت من الناحية المعنوية والمادية ضعيف ومن هذه الناحية المعنوية أن بيت العنكبوت بيت ممزق كبيوت كثيرة موجودة تقوم على المجاملات ولكن الرجل في جهة والمرأة في جهة والأطفال والأبناء في جهة وبيت العنكبوت كذلك في داخله العنكبوت الأنثى خلقها الله أكبر من من الذكر ولأول ما يلقح الذكر أنثى وتضع البيت تقوم فيها شهوة عارمة بالتهام الذكر الأقل منها حجما والذكر يظل آمنا في بيت الزوجية فتأتيه الأنثى فتلتهمه وهذا الالتحام ضروري لهذا البيض لأن الأنثى إذا أرادت لهذا البيض أن ينضج وأن يتفقس ويخرج لا بد أن تلتهم الذكر وبما يحدث فيها من تغيرات جسدية تحتضن هذا البيض من أجل أن يتفقس هذا البيض وأول ما تخرج الذرية تفر من هذا البيت الواهي الضعيف معنا ومبنا ويخرج وتخرج الذرية تبتعد عن هذا البيت والقرآن بديع والقرآن عجيب وهذا مثل حتى, حتى لا يتساءل متسائل يقول أين بيوت العنكبوت في واقعنا لننزل هذا المثل في واقعنا وقد تفحصت المثل فوجدته يتحدث عن ثلاثة أشياء أساسية المثل بسيط والحسرة التي ضرب بها المثال ضعيفة بيت عن ولكن تأمل الواقع أول شيء تقديس البشر وعبادة الإنسان للإنسان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 وأنتم تعلمون والأنداد في العقيدة في القلب كما قالت الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ليست هذه حجارة لأن الحجارة لا تحب إنما يحب البشر وفي البشر أصحاب الكمالات كالعلماء والشيوخ يحبون لما عندهم من أخلاق فاضلة ويحبون لما عندهم من خصال الحميدة ويحبون لما عندهم من عطاء سر ولكن إذا وصل الأمر إلى حد الاعتقاد والمحبة التي تزاحم محبة الله في القلب صار حب الشيخ والولي والصالح والعالم والعابد والزاهد شركا بالله جل جلاله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لهم من شافعين ولا صديق حميم حتى يقول بعد ذلك لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية لا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم من الناس من يعتقد في الشيوخ نفعا وضرا ومنعا وعطاءا وملكا وتصريفا وتجبيرا وذلك لا يكون إلا لله الواحد الديان لا ينازع فيها ملك ولا نبي ولا صالح ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كنوا عبادا لي من دون الله ولكن كنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون قرآن عجيب القرآن تكلم عن التوحيد والعقيدة باعتبارها القضية الوجود الكبرى أفلم يسيروا في الأرض حتى يتأملوا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون الله الذي جعل لكم الأنعام لتأكلوا منها ومنها تركبون وجعل لكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون هذا الوجود الضخم وسبحان الله إيمان كثير من الناس محدود إن الله لم يخلق الأرض التي نعيش فيها فقط إن الله خلق الوجود بكائناته ومجراته وبشمسه وبمجموعاته وبمجراته وبكل ما في هذا الكون ما في السماوات وما في الأرض هو لله جل جلاله في علاه تقديس البشر مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء والولاية المناصرة يستنصرون بهم ولا وهؤلاء لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق ولتعلم أن هناك عقائد فاسدة وباطلة بعض الناس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 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا, أش... والذين آمنوا أشد حبا لله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عن كبوت اتخذت بيتا لا ينصرونهم ولا يؤيدونهم ولا يعزونهم ولا يزلونهم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة يريد أن يكون عزيز بشيخه وأنت كن عزيز برب العالمين وبمن خلق الخلائق أجمعين ومن بيده مقاليد كل شيء ومفاتيح كل شيء ومن بيده كل شيء ضرب لكم مثلا من أنفسكم هذا مثلا آخر في صورة الروم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أدل الله وما لهم من ناصرين الآية تقول إذا كنت في ملكك لا ترضى الشريك والشراكة ضعف لا يشارك أحد إلا من أجل أن أحدث شركين إلا من أجل أن يتقوى ومن وجد فرصة ليستقل بعمله وليكون بعيدا عن الشراكة فعل تجد الشركاء بعد مسافة كل يود أن يعمل مستقلا أما رب العباد فإنه لا يريد شريكا يدير الأمر يدبر الأمر ويصرف الكون من أوله إلى آخره والكون لا يعني الأرض الأرض وما حولها الكائنات الضخمة الوحوش الضارية، السباع الكاسرة، الكائنات البحرية في قاع البحار بل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة في سهول سيبيريا أو في وادي وأنهار المسيسيبي أو في جبال الأنذول إلا يعلمها، ولا حبة. في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانك ربي سبحانك ربي الأمثال يضربها الله في القرآن من أجل أن يعي الإنسان وأن يعرف أن ربه واحد وحتى يكون سلما أي سالما لله بغير منازع وأنصحك ونفسي أخي المسلم قلبك أخص خصوصيات عبادتك وقلبك أغلى ما تملك فإياك أن تجعل قلبك كاملا لغير الله ولا يوجد بشر يستحق هذا القلب كلياته إلا ربك الذي خلقه ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قلبك لا تسلمه لغير الله ولا تلتفت بقلبك إلى غير الله ترجو نفعه وضره وعزه ومنعته وهيبته وقوته وسلطانه وجبروته الأمر لله جل جلاله في علاه ولتعلم أنه هناك عقائد فاسدة من الناس من يقدس شيخا فاضلا دعك من شيخ حتى ولو كان نبيا من الأنبياء لا يجوز وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا من الناس من يعجب بشيخ أصل يقول لك دي الآيات الجبناء دي كلها في ناس في الأحجار في الأصنام في أسمام الله بنزل في يعني يقول قدر ده الحجر يقول بحب الحجر لي لارتباط الحجر بمعنى لارتباط الحجر بمعنى عنده معنى الحجر عنده معنى في نفسه ولذلك يقدسون الأحجار وهذا أقرب إلى الوثنية وإن الذين يقدسون القبور ريحة وبخور وبنى وتابوت وناس قاعدين وصندوق للنذور النذر لمن القروش بيجي يخذتها الزول لمن هي لله؟ حق قلت الله ما كتار المساكين ما كتار قال بشيله منه الشيخ الراجد بخيط منه هدوم بعد ما تتلمه بشيله بيشتري كيلو باستا يأكلوا لو الشيخ بيأكل باسطة معلش لكن بشيلوها الناس السدنة اللي هم حول القبر القاعدين دين يشيلوا منها ويعملوا منها ويسووا منها ما هذه القبورية هذه وثنية تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم عن قبره هو دعك من بقية القبور وإن قبرا حوى جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم له أظهر القبور وأشرفها اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد يمكن أن يكون القبر وسنا تظهر فيه ضحاذة التفكير وتعلق الإنسان بالأحجار والانصراف عن رب العالمين ملك الملوك وعلام الغيوب حتى تعلم ان العقيدة من الناس من يعتقد ويعظم بقلبه اجلالا وهيبة وطعطأة وذلا وانكسارا ما لا يفعله لله في صلواته وعباداته لماذا يقع الناس في تقديس البشر لان بعض البشر عندهم كمالات فعلا الشيخ بيكون فاضل جدا ما يكون عنده مشكلة يكون طيب وفاضل الناس معجبين به جدا يقول بعد ما يموت هذا الإعجاب يتحول إلى عقيدة وإلى تقديس فتنحرف القضية وتصير شركا بالله جل جلاله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله تالله إن كنا لا في ضلال مبين إذ نسويكم سوى يعني منزلة الشيخ في قلبه منزلة الله عز وجل في قلبه وذلك أيضا لجهل الناس برب العالمين وما قدر الله حق قدره الناس ما عرفنا الله لو بعرفنا الله هو الغني وغيره من البشر جميعا سيوخا وعلماء وأولياء وصالحين فقراء أن الله قدير وغيره عاجز وأن الله عنده كل شيء وغيره لا شيء له بيمر، الشيء ذاته بيمرض وبيعيه وبيحصل له وبيود وبيعالج ويجيبه ويودد الأردن يرقدوا في المستشفى ركبوا لجسترة في قلبه وإذا مرض فهو يشفي هذا كلام الأنبياء الرسل ولذلك هو ما قام في قلبه في لله هيبة أو تعظيم أو إجلال لله لو أنه عظم الله لما جعل لله عز وجل شريكا ولنصرف إلى الله بالكليه هذا بيت العنكبود ولذلك قال تعالى عنهم فاتخذوا لا تتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي صفاته هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير قل أفغير الله أتخذوا وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قرآن عجيب القرآن الذي نزل في المشركين الأوائل معنا كثير من الآيات حزل جامدة واقفة لا تتحرك لكنه قرآن حي يعالج القضايا بقوة أودع الله فيه سرا أن النفس البشرية الطغيان يتكرر إن ذات العلم التي وقعت في أمم سابقة هي ذات العلل التي تجتاح مجتمعاتنا دب إليكم داء الأمم من قبلكم وإن من بيت العنكبوت التعلق بالماديات كل من يتعلق بالماديات ويرتبط بها ويظن أن الحضارة وأن الدنيا افتهاك متعلق ببيت العنكبوت وإن أردت أن تعرف الأمر فانظر إلى نتائج وتلك الأيام نداولها بين الناس كيف تحصل تقلبات كثير من الناس يرتبط بالمادة وهذا ضرب أيضا من ضروب الشرك السواجين بتاعين الحافلات كذلك نتكلم عنهم شوي قبل كده ما نتكلم عنهم قلنا عن ناس الحركة والمرور وين وين تكلمنا وناس الضرائب ناس السواقين دي ما تكلمنا عنه أول حيط طعم بشغل لغونة تبيل في الحافلة وناس الـFM ساعدوه بيقولوا الرزق أبنص والله الرزق ما أبنص الرزق رب العالمين الرزق أبنص يعني قدر ما تجري سرعة وتمشي تحجز وتجي وتفوت وطبعا بيخش معهم ناس الأمجاد برضو ندخله ناس الأمجادات يقول لك الرزق أبنص الرزق ما أبنص وفي السماء رزقكم وما توعدون الرزق عند الله الأبنص بيجيب الرزق يعني تجي أول وتجي بسرعة طيب ما بتقتل الناس كده أسأل حفلات الواحد ولا بيأشر لك زي طوال بيجي خش الشارع ما حقه بيجي خاشي هو قائل الرزق أبنص الرزق ما أبنص والتعلق بالماديات في هذا الباب كثير التعلق بالمناصب بيته عنكبوت والله باكر يجي تعديل وزاري ويدوك الشارع الأبهة وال والسكرتير والله سلام الله ما يدوك في الشارع حسن تعديل الوزاري زاته جاي ده كله أي زول بتعلق ليه حاجة يقول لك قروشي دكاني مالي ده شو ده؟ يمشي زي ما حصل حاجة وتلك الأيام نداولها بين الناس كل من يتعلق بمنصب أو بجاه أو بمال يتعلق ببيت العنكبوت والآية تريد أن تقول لا تتعلق تعلقا كاملا ولا تلتفذ بقلبك التفاتا تاما إلا لله مثل الذين اتخذوا من دون الله من دون الله أولياء أي مناصرين والصورة الثالثة من صور بيت العنكبوت انهيار الحضارات الكبرى وده مثل وضرب الله مثلا قرية اسمها نيوز لا أعلم اسمها شنو أمريكا دي قرية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوعي الأقرآن ده أي لفظ عنده معنى لباس مش جعانين الناس دين لبسوا الجوع يعني جوع ذاته فايت الحق الجوع ده لبسه لباس الجوعي والخوف لو رأيت الهلع الآن طلع قرار في أمريكا أن يضرب اللصوص في الولاية بالرصاص الحي عشان يوقفوهم العسكري كان جالي قاك راجل الإعصار جالك بتاعك كترينا وكتلك بيقل عصاعتك وبيمشي جثتك متعفنة العساكر بيقل عصاعة وبعدين قل لك تلتين قوات الشرطة في الولاية انتهوا ده قصف من فوق لا الرادارات بترصدوا ولو رصدوا ما بدلوا يوقفوا يعني يقول رصدوا عارفين الاعصار ده جاي عملوا شنو؟ داري سووا شنو؟ ريحن تدمروا كل شيء بأمر ربها ما تقول لي زي من الكفار بيقولوا كوارث طبيعية بوش قال غضب الطبيعة قال غضب الطبيعة الطريعة تغضب، ضغطوا رب العالمين، تحبو تكون واضح، ضغطوا رب العالمين. قالت على ريح تدمر كل شيء بأمر ربها. شوف التصوير ده، والله كأنها مش هتوريك القرآن ده عجيب كيف؟ الآية دي نزلت زمان في صورة الأحقاف. انت لما تقرأ بتقول ده أمريكا. تدمر كل شيء يا أخي كل شيء قل دمرت 717 منصة تاع البترول اقسم بالله العالم الاسلامي كانت لم كلهم ما يضربوا منصة تاع بترول واحده في امريكا امريكا تضرب ولا يضربونها 17 711 منصة تقريبا ثلت الاحتياطي بتاع النفط الامريكي انتهت تماما تدمر تماما ده قص رب العالمين ما أمريكا جربت قصف الناس ما في ذلك قصف أمريكا في البشر ما قصفها لكن الله قصفه ده قصف من فوق وده مثل وكذلك ربنا قال لأمريكا ولغيرهم لو قر القرآن وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وقد خلت من قبلهم المثلات أمثالهم من الحضارات انهارت هكذا بضرب الله لهذه الحضارات وقصفها ويقيمه ولو أني ميت ذكروني ولو أني قلت حيا سأذك سأذكركم ولو أني ميت تذكروا أنتم سوف تنهار أمريكا بغير طلقة رصاص واحدة أمريكا حتنتهي وبدون طلقة ما حتنضرب طلقة واحدة تأكد أمريكا دي الله بدميرها مرة واحدة ليه للطغيان شوف أي شيء وإلا طغيان أي شيء وإلا طغيان العزة إزاري والكبرياء رداءي فمن نازعني فيهما قسمته ما هي ساكت قسمته شوف قسمته دي قسمته بداء الموت ولا أبالي وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة ثم أنشأنا بعدها قوة من آخرين فلما أحسوا بأسنا موية ياخي قال القوات الأمريكية بالطائرات نزلت شوالات الرملة والتراب عشان تسد الموية دي متر بفوق. انت زل. قال الحكاية العراق ولا قالوا صدام حسين ده إعصار إعصار رب العالمين وفي إعصار لسه ما جه الله بجيبه أنا متوقع برضه يجي الإعصار هذا رب نتكلم عن نوع من الإعصار في القرآن فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ده ما شافه الناس ولا في أفلامه هوليوود ولا اسمه شنو اتعتون إعصار في نار بيجي ما هو حق الله سكوله قال تدمر كل شيء بأمر ربه يعني يعصرده مما قام الله قال له تعمل كذي وتكت كذي ويسووا كذي يعصرد ما بيتكلم لكنه تحت أمر الله وتسخيره وسلطانه إذا أمريكا بيت عنكبوت وهذا وهذه رسالة للعلمانيين الذين يرون في النموذج الأمريكي مخرجا وأدبا وفكرا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 قال عمرو بن العاص رضي الله عنه عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مثلاً ألف مثلاً قال بوش لن لن تعود هذه الولايات على ما كانت عليه إلا بعد سنين طويلة ولأول مرة تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا ترفض المساعدات. ودي البداية دي البداية إعصارا صغيرا صغيرا زي دي ياخي يا موجود يا وما موجود أمريكا شنو بالنسبة لوجود ما يوجد يا موجود وما يقفون صفا عند بحيرة طبرية والبحر أحمر يشرب كل زوج يشرب ويمشي إذا جاء آخرهم ما وجد إلا طينا وكدرا أمريكا ذا تكمل البحار تجي تكملة يا موجود وما كمل البحر ربنا يهلكون بيدودة أم قدر دي دودة بس دودة دودة تسمى كما قال عليه الصلاة والسلام بدودة النغف النغف الدودة دي بتخش للزول في أعضانه تطلع بالأعضانة التالية بيقع ميت لا طلقة ولا قنبلة نووية ولا قصف ولا جيوش ولا خدمة إلزامية ولا أمريكا روسيا قدنا عذابها عليا إلا قيتها ضربها لما كان زمان دقلوا ما ديرن ربنا دمر أمريكا بره لأنها تنازع الله ملكه وسلطانه طغيانا في الأرض والله عز وجل أهلك فرعون وأهلك وأهلك وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أسأل الله تعالى أن يعلمنا من القرآن ما جهنا وأن يذكرنا منه ما أنسينا وأن يفقهنا فيه وأن يرزقنا حفظه وفقه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا وممن يقف وأن يجعلنا ممن يقف على القرآن ظروفا وحدودا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 وإرثنا وحضارتنا ونورنا وهدايتنا بل والقرآن سلاحنا على أعدائنا القرآن هو الموجه وإنها دعوة لأن يرجع الناس إلى القرآن وأن يتصل الناس بالأصول وأن يتركوا الانشاد والشعر وما لا يغني وما لا يجدي وأن يتمسكوا بهذا الكتاب حقيقة بدءا من الحكام ومرورا بالأسر أن يجعلوه دستورا لحياتهم ومنهجا في تعاملهم وأن يجعلوه مهيمنا كما أراده الله سماه الله مهيمنا يهيمن على حياتنا على أخلاقنا على مفرد تعاملنا على صلاتنا على علاقاتنا على مناسباتنا على كل شيء في حياتنا وإن الأمة التي ترتبط بالقرآن لا شك أنها ترتفع إن الله يعزوا بهذا الكتاب أقواما ويذل به آخرين أسأل الله أن يجعلنا ممن أعزهم بهذا الكتاب اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا وصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من ولي تبارك ربنا وتعالي لا إله إلا أنت سبحانك ربنا إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمن بربك فأمن ربنا فقِف لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار وأن تراض عنا يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي دارفور وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك كلمة, علي كلمة الحق والدين اللهم عليك كلمة الحق والدين اللهم عليك بضغات المُتجبرين اللهم عليك عليك بهم اللهم السبع كسني يوسف يا رب العالمين عليك بهم يا رب العالمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وصد الله وسلم وبارف على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا